يا ابا الابن ورحمة الله نوحي الأمين تلتحل علينا نعمته وبركته الآن وكل عوان وفي ظهر الظهرين كلها أمين نحتفل بهذه هذه الليلة بأيدي القديسة دميانة ونحتفل أيضا بعيد القيامة لمدة أربعين يوما ثم بعيد القيامة والصعود لمدة عشرة أيام من عيد القيامة يوم 27 أبريل الماضي ونحن إذ نحتفل بعيد القديسة دميانا في أيام الخمسين المقدسة مع احتفلنا بعيد القيامة قيامة سيد المسيح نشعر أنه يليق بنا أن نرى مفعول القيامة في حياة الشهداء مثل الشهيدة العظيمة الشهيدة العفيفة دميانة قيامة سيد المسيح من بين الأموال قد جعلت رهبة الموت تفقد قوتها لذلك قال النبي أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هوية قد ابتلع الموت إلى غلبة اهتزت رهبة الموت ولم يعد الموت مخيفا على الاطلاق. لما المسيح آمن بين الأموات مساعدش للسماء على طول قعد أربعين يوم يظهر للتلاميذ علشان يأكد لهم أن القيامة حقيقة مؤكدة وانها ما قيامه قيامة مؤقتة لكنها قيامة دائمة وأعقب ذلك بصعوده إلى السماء بعد قيامته بأربعين يوما وأرسل الروح القدس بعد عشرة أيام في يوم الخمسين نظر التلاميذ السيد المسيح صاعدا إلى السماء والملائكة جمعة لهم يسوع اللي انتوا شفتوا رايح السماء دلوقتي هيجي تاني زي ما شفتوه هيجي في اليوم الأخير في مجد مع ملائكة والكدسين عشان يدين العالم كله والسيد المسيح قال مملكتي ليست من هذا العالم وقال أنا خرجت من عند الآب وقد أتيت إلى العالم وأيضا أترك العالم وامضي إلى الآب وقال لتلاميذه انا أذهب لعد لكم مكانا ثم اتي أيضا لأأخذكم وفي بيت أبي منازل كثيرة فلما التلاميذ أكثر من خمسمائة أخ وأخت شافوا المسيح بعد قيامته شافوه هو للسماء، ابتدوا يفهموا إن قيامة السيد المسيح لن يعقبها موت يعني مش زي قيامة العازر من بين الأموات قام ورجع مات تاني كل الناس اللي قاموا من الموت كانت معجزة انتهت بانهم ماتوا تالي رجعوا تالي ماتوا مقدروش ما يستمروا في الحياة لكن لما قام المسيح وصعد للسماء التلاميذ وكنيسة فهمت انه هو المسيح الحي هو المسيح الذي انتصر على الموت وصعد أمام عيونهم حيا إلى السماء فإذا كان صعد قدام عنهم هو حي يبقى مش معقول هيموت في السماء هيموت في السماء إزاي السماء لا فيها يهود يقتلوه ولا فيها أمراض ولا فيها أي حاجة فطالما انه صعد حي قدام عنهم يبقى خلاص اتدت القيامة تاخد بعض لا نهائي يعني ايه؟ يعني تدي مفهوم الحياه الابديه الحياه الدائمة التي لا يعقبها موت ولذلك الكنيسة ما كانتش بس بتبشر بقيامة المسيح من بين الاموات ولكن كانت بتبشر ايضا بصعوده الى السماء وجلوسه عن يمين الاب الكنيسة كانت بتبشر ايضا بان المسيح ذهب لكي يعد لنا مكانا وسوف يأتي في اليوم الاخير لكي يأخذ قدسه معه الى المجل الاربعين يوم اللي اضعهم المسيح بعد القيامة كان بيحاول يبرهن لتلاميذه بوسائل خسيرة إن هو حي وأنه هو نفسه اللي تصلب ولذلك وراهم ايديه ومطرح المسامير وجنبه ومطرح الحربة وبرضه أخد وأكل مع انه بعد القيامة ما كانش محتاج للأكل لكن قال لهم هاتوا حاجة نكلها علشان ما يقولوش ده احنا كنا بنحلم ولا كنا بيتهيأ لنا ولا ده كان خيال السيد المسيح ظهر لتوما مخصوص بعد اسبوع من قيامته وقال له تعال حط ايدك في جنبي ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا عالج الشك عند مريم المجدليه والشك عند توما وصلح مفاهيم كثيرة في اذهان التلاميذ وقعد اربعين يوم يكلمهم عن الامور المختصه بملكوت الله الكلام اللي قاله في تعليمه للجموع زي الموعز على الجبل والامثال اللي قالها ايام خدمته كانت لها طابع خاص لكن الاربعين يوم اللي بعد القيامه ما كانش بيكلمهم بامثال ولا بيقولهم وعظ الاربعين يوم اللي بعد الايامة كلموا طبع تاني كان بيكلمهم عن الأمور المختصة بملكوت الله في الأول بين لهم فسر لهم الكتب من موسى والأنبياء والمزامير ان لازم المسيح يتقلم ويقوم من بين الأموال فشرح لهم الكتب المقدسة وفتح اذهانهم ليفهموا الكتب وبعد كده ابتدى يكلمهم عن الأمور المختصة بملكوت الله شرح لهم أسرار الكنيسة السبعة شرح لهم عملهم الكهنوتي ازاي يصلحوا الناس مع ربنا ازاي عمده ازاي يعملوا القداس زي ما بولس الرسول بعد كده المسيح علمه لوحده بعد معلم الرسل والتلاميذ فقال لانني قد تسلمت من الرب ما سلمتكم ايضا قعد في الصحراء ثلاث سنين والمسيح بنفسه علمه ازاي يعمل القداس لما بنرسم اساس جديد بنبعته يقعد اربعين يوم في الدير يستلم ازاي يصلي القداس ازاي يقسم القربانه ازاي يوزع المناوله وبعد فتره من التمرين بيقولوا ابونا النهارده استلم الذبيحه استلم الذبيحه غير الرسامه الرسامه حاجه بيترسم في وسط شعبه بعد كده بيسافر الدير وهناك بيستلم الذبيحه واستلم الذبيحه يعني استلم ازاي يقدس القرابين فبولس الرسول بيقول لانني تسلمت من الرب ما سلمتكم ايضا انه في الليله التي اسلم فيها أخذ خبزا وشكر وقال خذوا كل هذا وجسدي جسدي وهكذا الكأس ايضا قائلا هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي سلم من المسيح ازاي يعمل القداس فالمسيح في الاربعين يوم سلم تلاميذه برضو ازاي يعمل القداس وازاي يمارسوا بقيه اسرار الكنيسه لو في اثنين عايزين يتجوزوا يتجوزوهم ازاي يعني يقول ما جا معه الله لا يفرقه انسان ما جا معه الله دي تيجي ازاي فلازم يعرفوا هيعملوا ايه لأنه عند اليهود الجواز كان له شكل تاني الجواز اليهود حاجة والإكليل المسيحي حاجة تانية سلمهم أسرار الكنيسة كلها وكلمهم مع الأمور المختصة بملكوت الله سواء ملكوت الله بمعنى الكنيسة زي ما قلنا أو ملكوت الله اللي هو الميراث الأبدي المعدل الأبرار طبعا لما يكلمهم عن السماء وما فيها من هتافات وتسابيح ملائكيه وحياه جميله اللي قال عنها بولس الرسول ما لم تره عين وما لم تسمع به اذن وما لم يخطر على قلب بشر لدرجه ان لما المسيح صعد بعد 40 يوم التلاميذ سجدوا ليه ورجعوا الى ارشالين بفرح عظيم طب ازاي فرحانين حد يفرح ان المسيح سابه ومشي لا هما عارفين ان المسيح وعدهم انه هيروح يجهز لهم مكان في السماء وبعدين هيجي ياخدهم تاني زي واحد مثلا سكن في اسيوط وبعدين والده قال له انا يا ابني مسافر مصر عشان هبني أصر كبير هنا وانا هجخدك أنت والدتك واخواتك ونروح نسكن في القصر ده فراحوا المحطة لغايه محطة السكه الحديد وادعوا والدهم وشولهم بايده كده وهو مسافر فهم عارفين انه رايح يبني لهم أصر في القاهرة وراجع تاني بس مش بيضحك عليهم ده بيتكلم جد هم متأكدين من صدق كلامه طبعا تفرق تفرق ان هما يشوفوا القطر في محطه اسيوط يدوس على ابوهم وانه يركب جوه القطر ها ويشاور لهم بايديه ويمشي وهو مديهم وعد انه هيجي لهم عشان يسكنهم في اعظم مكان فهم ما شعروش انهم فقدوا المسيح وكمان وعدهم قال لهم انا معكم كل الايام وإلى انقضاء الظهر. هيسمى اجتمع اثنين او ثلاثة باسمي. هناك يكون في وسطهم. فهم ما شعروش فقدوا المسيح لما صعد للسماء. مسيح وعدهم يكون هيكون حاضر في الكنيسة بجسد ودمه على المذبح وقعدهم انه هيبعت لهم الروح القدس. يقدهم ويرشدهم ويعلمهم. ووعدهم ان الروح القدس هيديهم السلطان ان يعملوا معجزات كثيره ووعدهم كمان ان هو بلهوته الذي يملا الوجود كله سوف يكون معهم باستمرار وحضوره هذا معناه عشرة مقدسة وفرح دائم بالرب قدسة دميانا في ايمانها بالحياة الابديه بالسماء بالامجال فعلت من البتولية لها اكليل يعني في واحدة فرحانة انها تتجوز وتبقى عروسة لكن هي اختارت انها تكون عروسة لمن عروسة المسيح فاول خطوة في حياتها بعد ما كانت تربط في النعمة وفي محبة المسيح انها قررت انها تكون عروسة للمسيح واختارت طريق الرهبنة والباتولية ثبت الأسر بتاع أبوها الوالي مرقص وجد عاشت هنا بيقولوا في أسر عالي فوق في البراري وهي اربعين قديسة عاشت فرحانة أسر ايه ما عابلتش في أسر ولا حاجة أبوها بنالها دير مش بنالها أسر طبعا في ناس بيعدوا يتخيلوا أن أبوها بنالها أسر ولو بنالها أسر ما كانتش رادية تسكن فيه هي سايبة الأسر اللي في البرولس عشان تيجي تسكن في قصر في البراري احنا ساعات لما نروح نزور القديره يقولوا تعم نزوركم القصر القصر ده يطلع ايه في الدير ده عباره عن حصن عالي كده مليان قوة ضيقه جدا وبنخش له بكبري الكبري ده له سلم ونمشي على كبري والكبر ده له عجلة عليها سلسلة العجله دي لما تتلف كده تروح شد الكوبري افلاه يقفل على باب الحصن يروح قافل من بره يسد الباب يعني يبقى باب من جوه وباب من بره معمول ليه عشان لما كانوا البربر يهجموا على الاديره الرهبان كانوا يطلعوا يجروا يستخبوا جوه الحصن الحسن فيه بير جوا تحت بير غويط يجيبوا ميا بالجردل ولا حاجة وفي شوية ترمس ناشف ترمس ناشف مخزنينه في شويلة عشان يبلوا الترمس ها وإيه ويعيشوا عليه مدة الحصار وكمان القصر ده بيبقى فيه شوية زبيب عشان يعملوا عبركة للقداس وشوية أمح عشان يعملوا الأربان عشان يعملوا الأداس وفرن صغير وشوية قوض لسكن الرهبان قدس البابا شنوده لما كان راهب في دير السوريان قبل ما يروح يسكن في المغارة أخذ اللاية في الحسم بتاع دير السوريان الراهب اللي يسكن في القصر يبقى متوحد لانه بيبقى منفصل عن الدير والقلايه بتاعته بتبقى قلايه متواضعه جدا ما فيهاش حاجه خالص عن الحياة والنشاط اللي موجود في الدير والحياة جواها بتبقى بسيطه جدا ومتواضعه لغايه قريب كانت القلايه دي مقفوله وفيها حاجات البابا من ايام ما كان راهب بس لما قام يجددوا الحصن بتاع دير السريان اضطروا استأذنوه واضطروا يفتحوها يبقى فيها لمبه جاز شوية شمع حصيره، حاجات زي كده فاللي بيقول ان ابوها بنالها قصر قصر ايه؟ ما هو برضو الحسن اللي في الدير ده مسمينه القصر يقول لك زرت القصر تطلع القصر تلاقي شوية حسر محطوطين في الارض ولا في لا كنبه ولا كرسي ولا اي حاجه ولا سجاده حتى فهي يعني سكنت مش في قصر سكنت في دير دير هنا على الارض الحمراء عارفين الارض الحمراء اللي بتقف عليها لو تبصدي هي دي المكان اللي كان مبني فيها الدير بتاعها تقولوا لي طب والدير ده ليه اتهد كده وما فيش حاجه يعني هو فاضل منه شويه حيطان اللي يتمشى على الكم الاحمر يلاقيها في الحته العالية شويه حيطان باقيه البحر حصل طوفان في القرن السادس وطوفان في القرن الثامن الميلادي هد الكنيسه اللي بنتها الامبراطوره هيلانا وهد الدير هنا وهد الدير القديم اللي هي كانت سكنة فيه فلما الدير رجعت بنا من جديد يعني مثلا ايام البابا خائيل عمل معجزة انه رجع مية البحر من سمنود لغاية ما رجعت عند جمسة فلما طلع من القداس وخد مية من الصنية ورمهت مية البحر اللي هجمت على شمال الدلتا وصلى فطول ما البابا البطريرك ماشي والبحر عمال يرجع قدامه يرجع يرجع يرجع, يرجع فالوالي حسان بن عتاهية العربي كان هو اللي قال للبابا البطريرك ما تشوف لنا حل في المية اللي غرقت شمال الدلتا دي فلما رجعت المية لغايه مكانها تاني بمعجزة فكانوا وصلوا هنا عند دير القديسه دم احنا بينا وبين جمس حاجة بسيطة خالص يعني تلت ساعة كده بالعربية فلما وصلوا هنا البابا خائل لقى الدير تهد بس شاف المعبرة فتحها ونزل جوه لقى جسد القديسة دميانة والاربعين عزراء مكتوبه في المخطوطة عندنا المخطوطة فطلع تاني الملك حسان بن عتاهية العربي قال له تطلب مني ايه مكافأة على المعجزة العظيمة اللي انت عملتها دي قال له تبني الدير ده ترجعه زي ما كان. فقال له او بس كده. فطبعا خدست البابا خاف على جسد القديسة دميانة. اثناء العمال ما بيشتغلوا. فخد الجسد معاه حطه في كنسة العذراء المعلقة في مصر القديمة. مكتوبة بقى في مخطوط المعلقة دي. ولذلك كنسة المعلقة بقت بعد ما كان اسمها كنسة العذراء بقى اسمها كنسة القديسة دم بقى يحتفل بالعيد هناك على ما الدير يتبني تاني. فضل يحتفل بالعيد في كنسة المعلقة ومكتوبة في المخطوطة اللي موجودة في كنسة المعلقة في مصر. مصر القديمة. لغاية ما تبنى الدير وبعد كده رجع الجسد ورجع الاحتفال تاني لهنا. بس طبعا حصلت محبة كبيرة بينه وبين القديسة دميانة، فحتفظ بجزء من جسدها، فأنبوبة موجود في كنيسة المعلقة في مصر القديمة. احتفظ بجزء هنا، وزاك ناس كتير يجو يقولوا لي، إزاي كنسة المعلقة فيها أنبوبة للقديسة دميانة؟ ولو ما أرو المخطوطة، البابا خايل ما الجسد مؤقتا على ما يعاد بناء الدير. فطبعا المياه ما تفوش على العطشان فاحتفظ بالبركه عنده لان كانت الباترياركيه وقتها هناك في المعلق في ذلك الزمان لما اتبنى الدير ما تبناش بقى السكن اللي كانت فيه هيبنوه ليه ما حدش هيسكن هناك فدايما لما كانوا يعمروا كانوا يعمروا القبر كنيسه القبر لما كنا بنفحت في الكنيسه الاثريه عشان نطلعها لقينا العمويد الرخام زي العمودين اللي فوق القبر حاليا لقينا عمويد زيهم مدفونين جوه الكنيسه الاثريه بس ايه طلعناهم جوه مقاطف شقف شقف كده قطع صغيره العمود موجود زي ما هو لكن تيجي تطلعه يطلع معاك فتاتين من الملح المية المالحه الملح خلت الرخام تقطع مفضلش من العمويد اللي الملكة هيلانة كانت جابتها وهي بتبني قبر الكديسة دميانة مفضلش للعمودين اللي, اللي احنا حطينهم فوق القبر جنب المسبح اللي فوق القبر اكيد انتوا شفتوه دول فضله لكن لقينا عمويد كتير مدفونه في الارض لما جه الطوفان. وقع العمويد وزقها وطلعت تجري واتدفنت فكل ما نفحت نلاقيها مدفونة بس ما نجيش من الدفن ده إلا العمودين دول بس فضل بقى التل ده مردوم كده زي ما هو مسمينه الكوم الأحمر والناس من بساطتهم يقولوا ده دم الشهيدات دميانة والشهيدات هو اللي خلى الكوم بقى لونه أحمر طبعا ده نوع من السزاجة ليه لان هو مبني بالطوب الاحمر والمنى بتاعت زمان المنه الثلاثيه اللي هي حمره وجير وتراب فرن ها لو رمل فالمنى الثلاثيه دي يا اما يحط طين او رمله وحمره وجير اسمها منى ثلاثيه المونة الثلاثيه دي تقاوم الملح اكتر من الاسمنت تعيش اكتر منه يعني في الحيطة اللي مبنيه طوب بسمنت بعد عشر سنين تلاقيها ملحت عشرين سنة تلاقيها طبلت ثلاثين سنة تلاقيها معادتش نفع لكن اللي معموله بالمونة تعيش الف سنة و الف سنه سنة ولا يهمها وذلك الكنيسة الاثريه تحت تخبط كده في المونة تلاقيها جديدة زي الطوبه الحمرة بالظبط واشد من الطوب الجديد بتاع اليمن دول. فالناس بقى يقعدوا يطلعوا اساطير. يقولوا اه الكم الاحمر ده عشان دم الشهداء. دم الشهداء ده ايه? هو الدم يقعد احمر. الف وستمائة سنة ولا الف وسبعمائة سنة? ما بيتحلل. او لونه بيغير بيغمق. اللون الأحمر ده الحمرة بتاعه الطوب لكن منكرش إن دمهم مختلف بهذه الرمال أنا منكرش دي يعني اللي على عالكم الاحمر يعرف إنه ماشي في مكان دم الشهدات الواحد واربعين سفك وغيرهم كتير مئات من الناس اللي كانوا يقولوا إحنا نؤمن بإله القديسة دميانة لما يشوف المعجزات فيقوموا يتشجعوا ويعلنوا إيمانهم بالمسيح فيقتلوهم حتى جزء من جيش الإمبراطور أعلن إيمانه بالمسيح وتقتل هو كمان فهنا كانت مجزرة كانت مجزرة يعني مئات اتقتلوا عكوم الاحمر ده مش الواحد واربعين بس يعني ممكن مثلا تقول خمسمية ألف حاجة زي كده فلما يكون ألف شخص شهداء سفك دمهم في المنطقه دي يبقى كل متر فيها لازم فيها دم شهداء لكن ما تقولوش انها لونها احمر عشان دم الشهداء بلاش الكلام الساذج ده خلي كلامكم يجمع بين الفكر الروحي وبين العقل ما بقاش بدون تفكير كده ما تبناتش تاني ليه لانه هنا كان المزار هنا كان القبر بتاع القديسه دميانة هنا المكان اللي عليه العين وفي قدام الكنائس الأسرية في صف من الألالي للدير القديم الناحيه التانية كده بس الزوار مخبينه شويه اللي يحب يتفرج يروح كده من ورا ويبص هيلاقي صف طويل طوله 35 متر مليان حجرات للرهبان والاسقف اللي كانوا بيخدموا المزار بتاع القديسه دميان وتحتيه صهريج ميه طوله 35 متر صهريج ميه طوله 35 متر متبيض من ايام استشهاد القديسه دميانة ومن ايام الامبراطورة هلانة اللي عملته الامبراطورة هلانة في اوائل القرن الرابع الميلاد هي القديسة استشهدت في اواخر التالت والمعبرة بنت في اوائل الرابع لغايه النهارده النهاردة بنملاه مية ولو المية تقطعت بنسحب منه المية وبتوع المطافي بيجيبوا مكنه ويحطوا الخلاطين بتاعته بس بنحط الوقت مواد تعقيم للميه عشان لو حد شرب منها تبقى صالحه للشرب البياض اللي عملته الامبراطوره هيلانة لغايه النهارده سليم بالرغم من وجود الميه جوه الصهريج لذلك المحافظ بتاع الاهليه لما جه وتفرج على الصهريج ده قال ازاي حاجة من القرن الرابع لغاية دلوقتي البيضة يفضل موجود مع إن ما مكانش عندهم اسمنت ولا حاجة فالراجل عمال يخبط كف على كف ومستغرب ازاي الكلام قلت له هاو كده انا ما اعرفش لكن هي دي الحقيقة انا نزلت اتمشيت جوا الصهريك ده هو فاضي لما بينظفوه وتصورت كمان جواه او على الاقل صورته وانا اسكف جديد شفته هو مليان وشفته هو فاضي وتمشيت جواه التركيز بقى على الدير هنا واهمل السكن بتاع القديسه ظهرت نور شديد طاير في المنطقة قدام المطرانيه ورايح الناحيه دي كده في الاول انا بقيت مش فاهم ده ايه ده وعين بصيت لقيتها راحت على التل الاثري وخدته من اوله لاخره تاني يوم رحت دير الرهبات بقول لهم من بارح انا شفت المنظر ده وحسيت ان ست جميعنا بتقول التل ده بتاعي محدش هياخده فقالولي ده احنا شفنا نفس المنظر من, من عندنا هناك الرهبات شوية وراح المجلس الاعلى للاثار اصدر قرار بضم دير القديسه دميانا الى الاثار القبطية كان مجلس مدينة بالقاس عايز يستلم الأرض دي ابن عليها عمرات وفعلا بعد التنقيب وطلعنا الحاجات الأسرية اللي في الأرض طلع قانون جديد ان اللي يستلم الأرض مش الأملاك الاميريه ولكن مجالس المدن فبعد ما الأملاك الاميريه استلمت من الاثار رح مجلس مدينة بالقاس قال إحنا اللي لازم ناخد الأرض دي لما شفت الست جيميانة طارت فوق الارض وقلت لهم ست جيميانة مش هتخلي مجلس المدينة ياخد الارض وبعدين فجئنا صدر قرار بالمجلس الاعلى للاثار بضم دير القديسه ديميانة للاثار القبطية ده ادم دير في العالم القديسة ديميانة استشهدت في القرن الثالث قبل ما يبقى في اي اديورة في العالم كله لأن عندها دير وعندها رهبات وشوية وطبعا وزير الثقافة اعتمد القرار ده وشوية وجنب بتوع الاثار واعين المنطقة وعين التل الأسر الخمستاشر فدان وقالوا ده يبقى حرم للدير لا يبنى عليه اطلاقا إلا ما يحفظ للاثر قيمته لأن ده من أهم الاثار المسيحية في العالم كله وصدر القرار المجلس الأعلى للاثار بان ده حرم لدير القديسة الدنيا. تل دنيان الاسر. وبعدين مجلس مدينة بالاس احتج ارسل احتجاج. قال ايه? قالش معنى يعني لما جينا نستلم الارض دي. وبقى والدير ده بقاله عشر 17 قرن الف وسبعمائة سنة. ايش معنى ما يطلعش قرار وزير الثقافة بانه من الاثار القبطية الا ساعة ما جينا نستلم الارض. هما لازالوا بيسألوا هذا السؤال يروحوا يسألوا القديسة دميانة هي اللي اصدرت القرار. يروحوا يسألوها. بيقولوا ايش معنى الف وسبعمائة سنة ما صدرش قرار بضم الدير ده الى الاثار القبطية. الا ساعة ما جينا نستلم الارض. ساعتها وكيل الدير بعت لي خبر قال لي في مصيبه حصلت قلت له ايه قال لي صدر قرار بضم الدير للاثار القبطيه قلت له دي مصيبه قال لي اه قلت له لا ده هي دي اللي هتجيب تل الاثري ما ياخدهش مننا دي مش مصيبه ولا حاجه ده شغل الست جميعنا وهو لما يضموا الدير للاثار ما نقدرش نعمل حاجة في الدير إلا بموافقة الاثار ولذلك لما دلوقتي عايزين نبني الأوباب بتاعت الكنيسة الاثريه شلنا الكنيسه اللي فوقيها اللي كانت هدوا الأوباب وبنوا فوقيها كنيسة للعذرة عملنا كنيسة للعذرة تاني فوق مدخل الكنائس الوسطانيه تقدروا تشوفوها من تحت معموله بالخشب والمزخرف كده وشلنا الكنيسة دي بالاتفاق مع الاثر وبعدين قدمنا لهم رسم بحيث ان احنا نبني الاربع قبب بتوع الكنيسة الاثريه بتوب اثري صغير او بنفس مقاس الطوب الاثري ويبقى فيها شبابيك عشان تدخل نور وهوى لان الكنيسة اللي فوقيها كانت مخلها عتمة وكانت مردومة فحتناها سنة 1974 ولما فحتناها لقينا المسبح ولقينا المعموديه فعرفنا ان دي اقدم كنيسة في الدير وبعدين من, من اربع سنين بعد الاحتفال اكتشفنا كنيسة تانية جنب كنيسة مبانتونيوس اقدم منها كنا بنجدد في الحيطة بتاعة ال امتداد كنيسة القبر من الناحيه دي من ناحية بس انا لقينا حيطة مشي وراء الحيطه بس لقوا هيكل فحتوا الهيكل لقوا مسبح فحتوا صحن الكنيسه لقوا مكان لغسل الارجل اثري فبصينا لقينا كنيسه اخرى ظهرت اثريه دلوقتي بكل حاجه هنعملها بناخد اذن من الاثار لكن متعاونين معانا وبيقولوا لنا انتم بتعملوا احسن شكر بتوع مصلحة الاثار جيه مفتش الاثار شاف الترميمات اللي عملناها للمنطقة الأسرية بتاعت الألالي قال احنا نيجي نتعلم منكم ازاي يبقى ترميم الاثار <تصفيق> وكان في منتهى السعادة ولذلك ما عندناش مشكلة ان الدير نضم للاثار الابطية مش مشكلة بالعكس ده قالوا لنا حاجة تانية قالوا لو انتم عايزين تبنوا الاوبب دي على حساب الاثار قدموا طلب واحنا نديكوا الفلوس عشان تبنوا بيها الاوبب الاثريه احنا قلتلهم متشكرين قوي بس انتو كتر خيركم انه انتو صرحتولنا ان احنا نبني الاوبب واحنا مش ضروري نتقل عليكم في ترميم هذه الاثار <تصفيق> احنا علاقتنا مع بتوع الاثار كويسة جدا والحقيقة هم اللي وقفوا جنبنا وأنقذوا الدير من إن إحنا نلاقي جنبنا هنا عمرات و... وحاجات تانية ها فالأثار هي اللي وقفت جنبنا فإحنا لازم نعترف ليهم بهذا الفضل وأيضا وزارة الثقافة طبعا وزارة الثقافة ساعات الناس الكبار بيبقى عندهم رؤيه ابعد واوسع من واحد يكون مجلس رئيس مجلس مدينة ولا... ولا مجلس محلي عايز يبني عمارات وخلاص وهو مش عارف انه هيرتكب جنايه في حق الاثار ولذلك كتير جدا لما بيعملوا اي مشروع حتى هضبه الهرم مره حابه يعملوا فيها حاجات منشآت والاثار وقفتهم وقالت لهم لا دي منطقه اثريه محدش يبني فيها حاجه دايما مصلحه الاثار والمجلس الاعلى للاثار ووزاره الثقافه بتبقى ليها رؤية تقدر قيمه الاثر انها ازاي تحافظ عليه خصوصا لو كان عندها فاكس جاي من القديسة دماغي القديسها دميانا اختارت حياة البتولية وعاشت في هذا المكان تصلي في زهد في العالم ومباهجه ولكن الشيطان بيحسد القديسين لما يكونوا عايشين في حياة الكمال الروحي يحسدوا فلما اثار الامبراطور دفليديانوس اضطهاد على المسيحيين والوالي مرقس ابو القديسه دميانة انكر الايمان وهي رجعته تاني وبقى شهيد الامبراطور ارسل وقبض على القديسه دميانة والأربعين عزراء عذراء والشيطان قال لها انت ازعجتيني بصلواتك هنا انت والأربعين عزراء عذراء دول مش مخلياني اعرف يهدالي لي بالي انا هعرف اوريك ازاي وكمان مش مكفيكي انك ماليا البراري صلوات وتسبيح ليل ونهار وشدتي وراكي أربعين بنت بقوا رهبات زيك وكمان أبوكي اللي كان من خلاله أنا هعمل هجوم على شمال مصر كلها وانشر على العبادة الوسينية تقوم تروحي خليه شهيد أنا أعرف ربك كويس وبدأت العذابات المهولة للقديسة دميانا قديسة دميانه يا كانت بتحارب معركة مش بس من اجل خلاص نفسها هي شخصية كان وراها 40 عزراء وراها شعب كثير في كل المنطقة لأن أبوها كان هو حاكم شمال مصر كان والي البورولوس ولو سقطت القديسه دميانه لسقط شمال الدلتا كله في العباده الوثنيه وقفت تحارب معركه تحمي بها مصر كلها من عباده الاصنام ليه الناس دي كلها بتحب القديسه دميانه لانهم مدينين ليها بالفضل انها بدمها بعذبتها بالمها بحبها للمسيح حفظت على المسيحية اللي وصلت لنا احنا في هذا الزمان ما نقدرش ننكر ان احنا مديونين لها زي ما احنا مديونين لل... للقديس مرقس القديس ماري مرقس الانجيلي الذي كرز مصر بالمسيحية نحن مديونين للقديسه دميانة بانها حافظت على الايمان بالمسيح لدرجه ان القائد الجيش قال طار قامتها قبل ما هتخلص على الجيش بتاع كله يتحول كله الى شهداء ويامنوا بالمسيحيه لان من كسره المعجزات اللي حصلت اثناء عذابتها كانت الجموع كلها بتهتف باله القديسه دميان انتوا بتشوفوا محبه الناس دي وهتافاتها دي بتفكرنا بالشهداء اللي هتفوا وقالوا نحن نؤمن بإله دميانا كانوا بيهتفوا هنا في هذا المكان وبيقدموا رقابهم للسيوف فرحانين فرحانين لأنهم كلهم ماشيين في طريق السماء كلهم ماشيين في طريق الملكوت وكلهم بيهتفوا ويقولوا أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هوية؟ إحنا رحيم الفردوس لا توجد هوية بعد أن قام المسيح من بين الأموات بعد أن قدم نفسه زبيحة على الصليب، وبعد أن دمر الجحيم وفتح باب الفردوس ورد آدم وبنيه مرة أخرى إلى الفردوس وإحنا بنحتفل بليلة عيدها. مش عارف نقدم لها ايه مهما عملنا مش ممكن هنكفئها على اللي هي عملته من اجلنا لا الزفة اللي بنعملها وبنتهرى فيها خبط ورزع ونتش ولا التراب اللي بنقعد نسفه ولا الايام الطويلة المتواصلة اللي كلها تعب ومشقة في الاحتفال ولا تيجي ذره ولا واحد في المليون من اللي هي احتملت نعمل لها ايه عشان نكرمها في ليله عيدها لا السهر يكفي ولا الشكر يكفي ولا الاطياب والحنوط اللي هنحطه على ابرقها يكفي انا اعتقد ان الشيء اللي ممكن يفرح قلبها فعلا ان احنا نقترب من قداستها نقترب من فكرها نقترب من محبتها للمسيح يعني نغير منها ونتشبه بيها ناخد من ودعتها ناخد من طهرتها ناخد من شجاعتها وقوة شخصيتها ناخد من صبرها ناخد من صلواتها العميقة ناخد من ايمانها اللي ينقل الجبال ايمانها اللي بسببه بتحصل معجزات كتير لغاية النهاردة مش بس في وقت استشهادها، ولكن تكريما لذكرها، الرب بيعطيك السريم من اجل تكريم هذه الشهيدة العظيمة خديثها دميانا صارت رمزا للكنيسة القبطية كلها. شنو الأم الشهداء جميلة أم الشرفاء النبيلة عبرت بحر الألمات حفزت بدماها الحق قوي. طب الكلام ده كله مش يمشي على ستة جميان. ها? أم الشهداء. لما هي أم الشهداء صحيح. شهداء وشهدات. من ده ده يعني. القديسة دميانا زي ما قلت لكم قبل كده. العذراء في جيلنا ده. لما اخترت انها تظهر. ظهرت في الاول في كنيستها اللي في الزتون في مكان ما عاشت لما جت مع السيد المسيح. تاني مرة تظهر ظهرت في كنيسه القديسة دميانا في شوبرا في بابا دول. كأنها بتقول اظهر في كنيستي مكان ما مريت انا وابني. وبعد كده على طول حبيبتي المفضله في مصر هي الشهيده دنيانا فظهرت في كنيستها وزي ما كنيسه العذراء المعلقة بقى اسمها العذراء والقديسه دنيانا المفروض ان كنيسه بابا دبله تبقى اسمها كنيسه العذراء والقديسه دنيانا ديكها كانت اسمها العذراء ولما ست جميعنا رحت هناك اضيفت القديسه الدميانه الى الاسم وبرضو لان العذراء ظهرت في كنيسه الشهيد الدميانه بابا دبلو المفروض ان يبقى اسمها كنيسه العذراء والقديسه الدميانه تقول لي طب ما سمعتوهاش ليه كده هي الحقيقه من غير منقول كل الناس بتروح هناك تقول إن احنا هنروح نزور الكنيسه اللي زهره فيها مين؟ العذراء فالعذراء بقت هناك لها مكانه واصبحت مقصد ثم ان كل الكنائس في العالم او على الاقل في الكرازه المرقسيه بتتسمى على اسم العذراء وقدس الكنيسه يعني الكنيسه اللي احنا فيها دي لما بتتدشن بيبقى اسمها كنيسه العذراء والقديسه جميع الراشم الاول على اسم الثالوث والراشم الثاني على اسم العذراء والراشم الثالث على اسم قديس الكنيسه ده طريقه تدشين المزابح والكنيس ولو كان قديس الكنيسه هو العذراء يبقى الرشم الثاني على اسم العذراء والثالث على اسم العذراء بقول احنا اذا كنا عايزين نكرم القديسه دميانة نقرب من من فكرها نقرب من روحيتها ناخد بركتها في داخل حياتنا مش مجرد البركه انك تطول القبر عشان تاخد من فوق شويه حنوط ما الناس تاخد بركه لكن اهم من كده ان قلبك ينط عشان يعيش مع القرديسة دميان فكرك وعقلك يرتفع عشان يتلاحم ويتلاصق مع سيرة هذه القرديسة العظيمة صلواتها تهارتها لما تكون هنا وشيطان يحاربك باي حاجة مش تمام قول ما يصحش العفيفه العفيفة فلما شيطان يحاربك بحاجة ضد العفة تقول احنا هنا في مكان العفه والقداس طهرتها صلواتها محبتها للمسيح ايمانها زهدها في العالم شجاعتها قوه شخصيتها هذه الامور تكون موضوع لتاملاتنا من هنا لغايه ما نيجي نعيد لو شاء الرب وعشنا في عيدها مرتين عشان نسهل عليكم المشاركة في الاحتفال هنعمل هنا شاشة هيحطوها دلوقتي اثناء محمد احنا بنختم صلوات العشيه وفي جهاز فيديو هيوريكم كل اللي بيحصل جوه القبر دلوقتي لما هنروح نحط الحنوط والأطياب على القبر يعني هتشوفونا على الشاشة لايف, لايف يعني يعني إرسال حي يعني مش مش تسجيل على مش على الهوى لانه ده جاي في سلك <تصفيق> <تصفيق> طب تقولي طب هنتفرج على الشاشة وفين الحنوط الحنوط يتوزع عليكم هنا في الكنيسة قبل ما تطلعوا الحنوط يتجهز ويجي هنا والاباء يوزعوه على الشعب قبل ما يخرجوا من الكنيسة واحد النحيا واحد النحيا دي ويوزعه الحنوب بس بعد ما نخلص لحسن الدنيا تتهاركت مش معقول كل الشعب اللي مالي الكنيسة الواسعه دي هيتحشر جوه القبر لو حشرناهم جوه القبر يبقى مش طالعين <تصفيق> وعلى فكر عايز اقول لكم هو طبيعي في ناس دلوقتي ماليين هناك نطلب من ربنا أن يعطي بركة لجميع الذين حضروا هذا العيد وأنه يستجيب لطلباتهم ويساعد أولادنا في امتحاناتهم ويعطي شفاء للمرضى ببركة القديسة دميانا وصلوات وأن يعطي كل انسان حسب قلبه وأن يحفظ الرب سلام بلادنا مصر ورئيسنا المحبوب الرئيس حسن مبارك ونقدم شكرنا لرجال الامن اللي تعبوا معنا طول مدة هذا الاحتفال ونطلب من الرب ان يحفظ لنا رئيس كهنتنا البابا شنوده الثالث وان يثبته على كرسيه ازمنه سلامية هادئة مديدة وكل سنة وانتم طيبين وللهنا المجد